أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن من الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضع يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تأتوه فحذوه ومن يريد الله فاتنته.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 أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقصدين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون وما أولئك بالمؤمنين <تصفيق> إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا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 هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأم فبالأم والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسنة بالسنة والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له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 تدريفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذروا واحذروا أي يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض دنوبهم وَإِنَّكَ لَفِرًّا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقٌ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه من إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون, يقولون نخشى أن تصيبنا دارا ما شاء الله ان يهتدي بالفتح او امر من عندي فيصبح فيصبح على ما اسر في انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم انهم لم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 أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء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 أخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبركم من الذين أوتوا الكتاب من قبركم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزر ودعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أمنا وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاهوت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 وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الرباريون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 بأمنه واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفّرنا عنهم سيئاتهم ولا دخل جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم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 والله يعصمكم مماش ان الله لا يمدن قوم الكافرين قل يا اهله الكتاب لنستم على شيء حتى تقيم التوراه والانجيل حتى تقيم التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانه وكفره فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر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 والله هو والسميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغنو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأضلوا كثيرا قد ظلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء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 ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا لبئس من قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذون Let's go, honey.